ب س م ا ل ل ه النابلسي ر ح م ل ر ر ح ي م ا ق ت ت ا ا وانشق ع ة وإن القمر ر ا آيتين ي ع ر ض و و ي ق ل و م س ت م و و ك ذ ب ا واتبعوا أهواءهم و ك ل أمر م س ت ق و ل ق د ج ا ء ه م م ن الأنباء ما ف ي ه مزدجر حكمة ب ا ل غ غ ة فما ت ن ا ذ ر ف ت و ل ع ن ه م ي و م يدعو ا ل د ا ع إ ل ى شيء نكر خش نكر عن أ ب ص ا ر ه م ي خ ر ج و ن م ن ا ل أ ج ء ا ف ك أ ن ه م ج ر ا م ح س ن ر مهطعين إ ل ى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا, فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه اني مغلوب فانتصر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 فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفي ضلال وسعر أ ا ل ق ي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب اشر سيعلمون غدا من الكذاب الاشر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 ف م و ن و ا ك ه ش ي م ا ل م ح ت ض ر ر ولقد ي س ن ا ا ل ق ر آ ن ل ل ذ ك ر ف ه ل من و م ب الاسلاميه ن اسماء الله الحسنى نعمة من شركه الهدى ن ذ ر شركه دعويه ف ف غير ر ب ع ي ن ه م ف ذات و و ق مضمون ذ ر ولقد ص ب ح ه م بكرة ا ع ي م و س و ع ذ النابلسي ب ي ق ل ل ذ ك ر ف ه ل من م ك ر و ل ق د ج ا ء س ل فرعون ا ن ذ ر ك ذ ب و ا ب آ ي ا ت ن ا ك ل ه ا ف أ خ ذ ن ا ه م مقتدر أخذ عزيز مقتدر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 ان المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر انا كل شيء خلقناه بقدر وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر ولقد أ ه ل ك ن ا أ ش ي ا ع ك م فهل من م ت ك ر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إ ن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر